مولا يا صال و سلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كل لهبي امن ذاك ر جيران بذي سلام ماذا اشتدم عن مخلتي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منك أَمْ هَبَّاتِي الْرِيحُ مِنْ تِلْقَائِكَ ظِيمَاتٍ وَأَوْ مَضَى الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَئِ مِنْ إِظَامِي قولَ يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمَانَ أَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ فَمَا لِعَيْنَيكَ إِنْ قُلْ تَكْفُ فَهَامَةً وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ İzlədiyiniz üçün يا حبي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قول لي حبي أن حسب صدق ان الحمام كتيم ما بين منسجم من هو موقر مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مي الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا آرقتاني ذكر البان والعالم مولى يا صلي وسلم دائما نباذا على حبيبك خير الخلق كله مي فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع وسطام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وأثبت الوجد خطي عبرات وضانا مثل البهار على خدي كوا العالمي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ابي نعم سرى طيف من أهوى فأرقاني والحب يعتري ظل الذاتي بالألامي مولى يا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهيمي يا لئيمي في الهوى العذري معذراتاً مني إليك ولو أنصر تلومي مولا وسلم أبدا يا صال و سلم داهما على حبيبك خير الخلق قل له بي حالي لا سر بمستثير عن الوشات ولا دائم حاسم مولا يا صلي وسلم دائمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محض طاني النصحى لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي مولا يا صلي وسلم دائمان دائما نباذا على حبيبك خير الخلق كله إن الدهمت نصيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نصح عني التهام مولا يا صلي وسلم دائما نباذا على حبيبك خير الخلق كله الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كله بي فإن أمرت بسوء ما التعظى من جهلها بنذير الشايب والهرمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعادت من الفعل الجميل قراء طيف خيف ألم برأسي غير محتشمي مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أن ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كله بي من لي بيراد جمح من غايتها كما يراد جمح الخيل باللجم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي فلا ترم بالمعاصي كاسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي والنفس كالطفل إن تهميله شب على حب الرضاع وإن تفطيمه ينفط بي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ماتا ولا يصمي أو يصمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كلهم ورعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلاة المرعى فلا تسيمي مولى يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخالق كل كم حسنات لذةً للمار قاتلةً من حيث لا يدري الناس ما في التسامى مولا يا صال لي وسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كله واخشى الدساءه من جوع ومن شبع فربما خمصات شرون من التخميم مولا يصلني ويسلم سائبا ابدا على حبيبي خير الخالق كله امين واستفريغي الدمع من عينين قادم تلات من المحارم والزمح يا تندمي مولا يا صار لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي وخاني في النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النوصحاف التيمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كلهما ولا تطع منهما خصمان ولا حكما فأنت تعرف كيد الخاصم والحكمين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخاطي كله بي أستغفر الله من قولين بلا عملين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 مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزاودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مين الفصل الثالث في متح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مين ظلمت سنة من أحيى الظلم إلى أن اشتاكت قدماه الضر من ورامي لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كليني وشد من ثوب احشائه وطوى تحت الحجاره كشحا مترافا الأدمي او لا يصلي ويسلم دائم ابدا على حبيبك خير الخلق كليني وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شممين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهني واكدت سده فيها ضرورته إن الضروره لا تعد على العصامي او لا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبتي اخيري خلقي كليني وكيف تدعي اله يا ضروره من لولاه لم تخرجي الدنيا من العدم او لا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل ليني محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجمه او لا يصلي وسال دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل ليني نبينا الامر الناهي فلا أحد ابر في قولي لا منه ولا نعمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين. هو الحبيب الذي ترجى شفعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين. تعالى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحابل غير منفصم او لا صل وسال دائم ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم فقل النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرمي أولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامين أولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين ووقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير خلق كلهم فهو الذي تم معنه وصورته هما صفه هو حبيب برئ النسيم لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيب خير خلق كليني منزه عن شريك في محاسنه فجوهار الحسن فيه غير منقسم مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيب خير خلق كليني دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكم أولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظامي مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله بأن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عانم ناطق بفمي او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره ايته عظما احي اسمو حين يدع دار سرمم او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبي تخاير الخلق كليني لم يمتح النبي ما تعي به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبي تخاير الخلق كليني اعلى ورفهم معناه فليس يرى في القرب والبعد في غير مفحم او لا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك الخاير الخلق كليني الشمس تظهر للعينين من بعيد صغيرة وتكل الطرف من امامي هل يصلي و يسلم دائم على حبيبي خير خلق كليني وكيف يدرك في الدنيا حقيقه تام قومني يا منتسل لو عنه بالحلومي أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وكل آي أتا الرسل الكرام بها فانما اتصلات من نوره بهم او لا يصلي وسال دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم فانه شمس فضلهم كواكبها تظهرنا انوارها للناس في الظلم او لا يصلي وسال دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي إنسان وخلقون بالحسن مشتملين بالبشر متسمين أولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في ممين أولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين كانه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم او لا يصلي ويسال دائما ابدا على حبيبك الخاير الخلق كليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدي لي منطق من هو مبتسم او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبتك خير الخلق كلهم طيب يعدل التربا ضم ماعظمه طبل منتشط منه وملتثم او لا يصلي ويسال دائما ابدا على حبيبي خير خلق كل لي الفصل الرابع في مولده صلى الله عليه واله وسلم مولا يصلي و يسلم دائبا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابنا مولده وعن طيب عنصره يا طيب مبتدا من هو مختتم طول يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل بهم يوم تفرس فيه الفرس انه قد انذ حلول البؤس والنقام أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت أيوان كسر وهو منصادع كشمل أصحاب كسر غير ملتئ أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة للأنفاس من عليه والنهرو ساحل عين من سدامي طولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل بهم وساسوات ام بحيرتها ورد وارد الغيظ حيل ضميم طولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي كان بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرامي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 وصموا فإعلنوا البشائر لم تسمع وبارقة الإمذار لم تشمي مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهلهم بأن دينهم ومع وجه لم يقومي أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عيانه في الأفق من شهوب منقضات وفق ما في الأرض من صالمي طول يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مين. حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف اثرام مهزمني طول يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي جاء هارباً أبطال أبرهات أو عسكار بالحصان راحاتيه رومي مولا يا صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم نبذاً به بعد تسبح ببطنهما نبذاً مسبحيما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 جاءت لي دعواته الاشجار ساجده تمشيه لايه على سطح بلا قدم او يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قول لي يا ما سطرت سطرا لما كتبت فروعها باديع الخط بالقنام أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله بي افتغى ما لأن سار سائرات تقيه حار واطيس للهجير حميد مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنط كله أقسمت في القمار المنشط إنناه من قلبه مبروره القاسم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل بهم وما هو اضر من خير وامين كرم وكل طار بنى الكفار مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله من فالصدق في الغار والصدق لا مياري ما وهم يقولون ما بالغار لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كل إمين ظن الحمام وظن العنك موت على خير البريات لم تنسج ولم تحب مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله يبني طيبه كل الله اغنت عن ضعفه من النور وعنال أولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كل منك قولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله دي. لا تنكروا الوحيا من رؤياه إن له قلبا متانا مات العينان مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله وذك حين بلوغ من نبوءته فليس ينفر فيه حنوب مولا يا صال و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كن له بي نبرك الله ما وحي دي. اكتساب ولا نبي على غيب بمتهام أولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنط كله من كم أبراءت وصيبا باللمس لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وأحياتي سنة الشهباء دعوته حتى حكات براتا في الأعصر الدمومين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله من بعارضي إن جاء أو خلت البطاح بها سيم منا وسيل من العرمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آية له ظهرت ظهور نار القيرة ليلا على علامي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قادرا غير منتظم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطول آمل المديح إلى ما فيه اخلاقي وشميمي مولا يصلي ويسلم دائما على حبيبك خير الخلق كليمي ايات من الرحمن محداثه قادمة صفات الموصوف بالقدام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لم تقتارم بزمان وهي تخبرنا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 من النبيين إذ جاءت ولم تدوم او لا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مني محكمه تفما من شبهه لذي شقاق وما تبغينا من حكم مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محربت قط الا عد من حرب اعد الاعدي لها الملقي السلامي طول يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلغتها دعوه معارضيها رد الغيور يدا الجاني عن الحرام طول يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مين لها معان كموج البحر في مدادك وفوق جوهره في الحسن والقيام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها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 مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار لضا أطفأت حر لضا من وردها الشبيمي طول يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي كانها الحوض تاب يضل به من العصاط وقد جاءوه كالحمام مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معذلة تلقى الثوم غيرها في الناس لم يقومي قول يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحاسود راح ينكرها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 وينكر الفام طعم الماء من سقامي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل السابع في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله وسلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كله مين يا خير من يمام العفون ساحته سعيا وفوق موتون الأيل قير الرسوم فولا يا صل دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كله مين ومن هو الآيات الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمه العظمى لموجدني لو لا يصل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كل بما سرى البدر في تاج منافلام او لا يصل وسلم دائما ابدا على حاب بك خير الخلق كل هيمي وبتت ارقى الى ان من قاب لم تدرك ولم ترني وللا يصلني وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم وقد جميع الانبياء بها ورسلي الدم دم مخدوم على خدمي ابدا يصل وسنذ دائما ابدا على حابي بك خير الخلق كلهم وانت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم أهدى يصل وسلم دائما ابدا على حاب بك خير الخلق كلهم حتى اذا لم تدعشا ولم مستبط من الدلو ولا مرقى لمستنيم الله يصلي وسلف دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة نودي تب الرفع مثل المفرد العلامي مولى يصل وسلم دائما ابا على حابي بك خير الخلق كل يهبي كيمه تفوز بوسط اي مستتر عن العيون وسر اي موكتتم يودا يصل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كله امي كل فخار غير مشترك وجسْتَ كل مقام من غير مستهان مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم وجلى من قدره ما ولت من رتاب وعسى إدرك ما أولد من نعامي موضى يا صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مي لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايه ركنا غير منهدم او لا يصل وسل دائمًا ابدا على حبي بك خير الخلق كل ايمين لما دعا الله دعنا لطاعته بيك اكرام الرسل كنا اكرم من امامك مولا يصل وسال دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كله بي. الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه واله وسلم مولا يصل وسال دائما ابدا على حبيك خير الخلق كله مين راعت قلوب العداء الباء كان كنبآت أشفالات قفلا من الغنم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير من خلق كلهم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت معا لعقبان والرخمي أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم طمط الليالي ولا يدرون عدتها ألم تكن من ليالي الأشهر الحرم او لا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل مين كان مد ضيف حل ساحتهم بكل قرم الى لحم العيد قرمي او لا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل مين يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطمين لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير من خلق كله من كل منتذب لله محتسبين لست بمستقصنين للكفر مصطالمين مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام ويابهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مكفولاتاً أبداً منهم بخير أبي وخير بعل فلام تيتم ولم تأمي أولا لا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كلهم هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدمي اولا يا صلى وسالل دائم على حبيبي خير خلق كليني وسلحنينا وسل, وسل بطرا وسن احد فصلحت في له مده من الوخمي اولا يا صلى وسالل دائم على حبيبي خير خلق كليني المصدر البضح حمر بعدما وردت نال عيد كلاموس والدنينا المامي او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبتي خير خلق قلبي كليني والكاتب نبسوم للخط ما تركت اقلامهم حرفا جسم من غير منعجم او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبتي خير خلق قلبي كليني تشاكز إلى حلهم سما تميزهم والورد يبتز بالسماع السلام أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير خلق كلهم تدي إليك رياح نصر نشرب فتحساب الزهر في الأكمام كل كمين ولا يصلي و يسال دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كليني كانه في ظهور الخيل نبتربا من شدات الحزم لا من شدة الحزوم او لا يصلي و يسال دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كليني طرت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهني والبهومي او لا يصلي وسال دائم ابدا على حبيبي خير خلق كل يم ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقاه الاسد في اجمه تجمي او لا يصلي وسال دائم ابدا على حبيبي خير خلق كل يم ولن ترى من ولي غير منتصر فيه ولا من عدو غير منقسم او لا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق كل يوم احلى امته في حرز ملته كلي في حل مع الاشبال في اجمل اولا يصلي و يسال الدائم ابدا على حبيبي خير خلق كل ليني كم جدلت كلمات الله من جدل فيه و كم خصم البرهان من خصمي اولا يصلي و يسال الدائم ابدا على حبيبي خير خلق كل ليني كفك بالعلم في الامي معجزه الجاهلية والتأذيب في اليتمين مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قول له بي قد نطم بمدح استقيل به ذنوب عمر ما باس الشعر قوم لا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قل له بي اصلل دنيا ما تخشى عواقبك انني به ما هدي من النعام أو لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خساره نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولا لم تسوم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ومن يبيع عاجلا منه بعاجله ياب الله الغب في بيع وفي سلام مولى يا صلي وسلم دائما نبادا على حبيبك خير الخلق كله مي. إن آتي ذنبا فما حب <تصفيق> لي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميات محمدان وهو أوفى الخلق بالذمام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق تقول له ابي ان لم يكن فيما عدي اخيا بيدي فضلا والا فقل يا زله القدم مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قل له ابي حشه يحرم الراجيم كارما هو أو يرجع الجار منه غير موح كرام مولا يا صلي وسلم دائما أبذا على حبيبك خير الخلق كله ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلصي خير ملتزيم مولا يا صلي وسلم دائما نبادا على حبيبك خير الخلق كلهما ولن يفوت وتلغينا منه يادان تريبت إن الحياة ينبيت الأزهر في الأكامين مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ولم أريد سهرة الدنيا التي تطفت يد زهير بما أثنى على هرامي مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منه الفصل العاشر في المناجاة وعرض الحاجات مولايا صلِّ وسلِّم دائمًا أبادًا على حبيبك خير الخلق كلِّه بي. يا أكرم الخلق ما لمن آلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وليضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسمي منتقيم مولا يا صلي وسلم تأيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا يا صلي وسلم تأيمان أبدا على حبيبك بيك خير الخلق يا نفس لا تقنطي من ذلتي من عظمت ان الكبائر في غفرانك لا ما مولاي صان وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قولي لعل رحمة ربي حين يقسمه تاتي على حسب ساني في القسم لا يصلي و يسلم دائمان على حبيبك خير الخلق قولي يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجع الحساب غير ملخارم مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن لهم صبرا متى تدعوه الأول ينهزم مولى يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وأذن لسحب صلاة منك دائما على النبي امون هل وامون سجيم ودا يا صان لو سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قولي مرنا حت عذبت الباني ريح صابا واطرب العيسى حاد العيسى بالظامي صان لو سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان أبي الكرام مولا يا صلي وسلم تأيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كله والأل والصحب ثم التابعين فهم أهل التوقى والناقى والحلم والكرام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ ما تصيدنا لنا ماما بو يا وسع الكرم مولا يا صان لو دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قل له وغفر الى الله لكل المسلمين بما يتلوه في مسجد الأقصى في الحرام قولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بجاه من بيته في طيبة حرام